بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بالقران الكريم الحمد لله الذي اكرمنا بالرسالة سيد البشر اجمعين اما بعد فمن الواجب علينا نشكر نعمة الله وأن نحافظ على لغتنا الجميلة وذلك بالاهتمام بقواعد النحو والصرف كما قلنا من قبل ولينا الآن التدريب من امتحانات السنوية العامة لنطبق عليه ما مضى من قواعد اللغة العربية التدريب القطعة الآتية ثم أجب عن الأسئلة بعدها نعم ما يدعونا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحرش الشديد على إرضاء الله وأن تحدث بما فيه خير لنا وان يكون هذا الحديث مطابقا للحال الذي نتحدث فيه ويؤكد لنا ان الاخره هي دار باقيه وان الدنيا مجرد رحله قصيره من عمر الانسان ألف عارب ما تحته خط في العبارة السابقة والفوتود تحت نعم ما ما وتحت كلمة الحرص وأن نتحدث وكلمة هذا واخر كلمه في القطعة الانسان نمر ب استخرج من القطعة ما واحد اسلوب مدح واذكر المحصول اثنين بدلا واذكر نوعه ثلاثه نعتا حقيقيا وحوله الى نعت سببي أربعة معطوفا واذكر المعطوف عليه خمسة يدعونا الرسول اكد الضمير توكيدا معنويا ستة استخدم مضارعا مرفوعا واجعل فواجب التوكيد في جملة سبعة مضارعا منصوبا واذكر علامة نصبه تمانية ألم تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل اجب عن هذا السؤال مرة بالإثبات ومرة بالنفس تسعة استخرج فعلا ناسخا واذكر خبره عسرة استخرج حرفاً ناسخا واذكر اسمه وخبره هكذا ينتهي التدريب ونعود مرة اخرى ابنائي وحفادتي الغاليين الى الشرح وكنا قد وقفنا عند اسلوب الاغراء والتحذير الاغراء معناه حث المخاطب على امر محمود ليفعله حاجة كويسة يعني المذاكرة فهي طريق النجاح بنحس على المذاكرة اما التحذير فهو تنبيه المخاطب الى امر مزموم ليتجنبه الكذب الكذب عاقبته وخيمه انحذر من الكذب هذا الأسلوب اللي أسلوب والتعذير له صور مختلفة ثلاثة. من يكون مفرد مفردًا البر بالوالدين أو أو أن يكون مكررا البر, البر بالوالدين أو أن يكون معطوف. البر والطاعة للوالدين نلاحظ ان كل من المغرى به او المحذر منه يعرض مفعول به لفعل معذوف مفعولا به لفعل معذوف يقدر في أسلوب الاغراء بإلزم المذاكرة إلزم المذاكرة إلزم أنت المذاكرة ويقدر في التحذير بإحذر إحذر أنت الكذباء أسلوب التحذير يزيد على هذه الصور السابقة صورة رابعة باستخدام ايا نقول اياك والتسرع اياكما والتسرع اياكم ان تتسرعوا وهكذا يبقى المغرى به مفعول به المغرى به منه يعني مفعول به ثاني معزوف طيب لما يكون مكرر الكلمة الثانيه هتكون توكيد لغزي طبعاً وما يكون معطوف هتبقى حرف عطف والكلمه اللي بعد منها معطوف ننتقل الى اسلوب اخر وهو اسلوب التعجب وما اكثره في حديثنا وللتعجب صيغ فيه متعدده فيها غير قياسيه يعني سماعيه لله درك سبحان الله وهكذا وصور قياسيه وهي ثلاث ما أفعل؟ صيغة ما أفعل؟ صيغة أفعل ب؟ النداء التعجبي؟ نأخذ صيغة صيغة نتكلم عنها من الصيغ الرئيسية ما أفعل؟ ويتكون التعجب بصيغه ما افعل كما ياتي ما وافعل والمتعجب منهم ما عرابها في محل رفع مبتدا تعجبيه في محل رفع مبتدا ويمكن احنا اخدنا انواع ما هذه نوع منهم التعجبيه وأفعل فعل التعجب جاء على شرط الماضي مش مهم هو فعل التعجب وفاعله ضمير مستتر ويقدر حسب ما عندي من الجملة والفعل والفاعل في هذه الحالة في محل رفع خبر خبر لما طبعا اما المتعجب منه فهو في جميع الحالات مفعول به منصوب دائما وابدا ما اروع النجاح طيب ادي سيرة ماذا لو اننا حذفنا ما ووضعنا الباء مع المتعجب منه لانقلبت صوره ما افعل الى افعل ب ما اروع النجاح اشتب ما تبقى اروع وحط البي تبقى بالنجاح اجمل بالربيع وهكذا طيب اعرفها ابره ثانيه افعل أجمل اروع احسن وهكذا فعل ماض جاء على صوره الامر انما هو ماض والباحر في جر زائد والمتعجب منه في هذه الحاله مجرور لفظا في محل رفع فاعل مجرور لفظا في محل رفع فاعل مرفوع طبعا بعلامه مقدره بعلامه مقدره استرتين اللي فاتوا ما يفعل وافعل بي في شروط يجب ان تتوفر لكي يتم التعجب بهما ايه الشروط ما هذه الشروط نمر واحد ان يكون الفعل ثلاثيا متصرفا يعني مكون من ثلاث حروف ومتصرف يعني غير جامد يعني يجي منه الماضي والمضارع والامر يعني من فحش نعمة وبئس نعمة وعسى وبئس الحياة دي لأن يفعل جامدا يبقى أن يكون الفعل ثلاثيا متصرفا وأن يكون مثبتا يعني غير منفي ثلاثة أن يكون مبنيا للمعلوم مش للمجهول يعني مبنيا للمعلوم أصيب أربعة ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنسه فعل ما لو داس منه على وزن افعل يختلط بقى بأفعل بأفعل بأفعل فلو طبقنا هذا الكلام على مثلا ما اجمل الربيع او اجمل الربيع او ما احسن التفوق او احسن بالتفوق لو وجدنا ان الفعل ثلاثي متصرف جملا وحسنا نثبت ما فيش في اهوت مبني المعلوم نعم مفيش لا ولا لن ولا اي اداه ليس الوصف منه على افعل تبع لا يعني اجمل تبع جميل وجميله واحسن تبقى حسن وحسن وهكذا اذا توفرت الشروط الاربعه اذن يمكن التعجب من هذه الافعال على صيغه ما افعل او افعل به عندي ملاحظات لازم ناخذ بالنا منها جدا ايه هي هذه الملاحظات تتلخصين اذا كان الفعل ايه ثلاثي او كان الوصف منه على وزن افعل كيف نتعجب اه تعال نتعجب بالطريقة الاتي ناتي بفعل مساعد على وزن افعل زائد المصدر الصريح او المؤول يعني عايزين مثلا نتعجب من اتقن داخل ثلاثي او اخضر وصف واضح وعلى وزن افعل اخضر وخضراء نعمل ايه نجيب فعل مساعد على وزن افعل يعني اتقنه يبقى ما اروع لان الاتقان حياه كويس ما اروع هذا الفعل على وزن افعل ونجيب من الاتقانه مصدر ما اروع اتقان الرجل عمله او مؤول ما اروع ان يتقن الرجل عمله باجيبنا مصدر تاريخ او مصدر مؤول ينفع الاثنين اما اذا كان الفعل منفيا اللي احنا عايزين نتعجب منه منفي منفيا او مبنيا للمجهول فاننا ناتي بالفعل المساعد على وزن افعل زائد المصدر المؤول فقط يعني من انود الفعل المضارع فنقول في مثلا كلمه لا تصاحب الاشرار ما احسن الا تصاحب الاشرار ونقول مثلا في مفدى الوطن ما اروع ان يفدى الوطن لم يبق في التعجب سوى النداء التعجبي ويتم ذلك باستخدام يا سائد المتعجب منه مجهورا بلام من مفتوحه فنقول يا لا جمال الربيع يا لا جمال الربيع نوع اخر من الاساليب احبائي هي اساليب التخصيص اول اسلوب اسلوب لا سيما وقد سبق الحديث عن هذا وتم شرحه شرحا وافيا في المحاضره السابقه ثاني نوع من اساليب التخصيص بخاصه نقول احب القراءه وبخاصه الادب طبعا اللي قبل بخاصه تعرفوا عادي يعني احب فعل مضارع وانا مع فاعل ضمير مستتر تغرير انا والقراءه مفعول معروف حاجات ما حسب موقع نبتدي من بخاصه الادب بخه واضح ان هي شبه جمله شبه الباء هذه شبه جمله هذه هي في محل رفع خبر خبر هذا الخبر خبر مقدم خبر مقدم يبقى اذا ال ال, ال, ال, ال المخصوص اللي وراها مبتدا مؤخر إذن والاسم بعدها دائما مبتدا مؤخر فالأصل في المثال السابق أحب القراءة والأدب بخاصة لكن قدمت آنه وبخاصة الأدب وبخاصة في جملة خبر مقدم الاسم اللي وراها مبتدا مؤخر نوعتت من اساليب التخصيص خصوصا خلينا في نفس المثال احب القراءة وخصوصا الادب تجي بخفهه الادب عشان خبر ومبتدا طب المال وخصوصا الادب تبقى ايه خصوصا مفعول مطلق لفعل معزوف تقديره أخص والإسم الذي يقع بعد كلمة خصوصا يعرب مفعول به منصوب دائما لأن أصل الجملة أحب قراءتك وأخص الأدب أهل هي مفعولة هي وأخص الأدب خصوصا فيه عشان ما نتلخبط قريب وريب منه اوي في المعنى ومختلف في القاعدة بس هو اسلوب الاختصاص غير التخصيص الاختصار وهو اسلوب يذكر فيه اسم ظاهر يذكر فيه اسم ظاهر بعد ضمير المتكلم انا او نحن يعني لبيان المقصود من هذا الضمير لبيان المقصود من هذا الضمير بما ان الجمله هتبدا بضمير معنى تاني يعني الجمله هتبدا بضمير نحن او انا نحن نربي النشء طب نحن ضمير نحن مين هم مين اللي بيقولوا نحن آه عايز انا اسم بقى بعد منها بعد هذا الضمير يبين المقصود من هذا الضمير نحن المعلمين هذه المعلمين ده هي دي اسم الاختصار اللي وضحت المقصود من الضمير اللي قبلها اننا مين هم اللي بقولوا ان ابناء مصر نحن الوطن طيب ندخل بقى في الملاحظات المتعلقه بالدرس الاسم الظاهر اللي احنا قلناه هو بيوضح المقصود من الضمير يسمى مختصا او يسمى اسم اختصاري مختص او اسم اختصار براحتك سميه زي ما انت عايز الاختصاص هذا دائما وأبدا يعرب مفعول به لفعل محذوف تقديره, تقديره أقصه برضو يعني نحن وأقصه المعلمين أشوف مفعول به واسم الاختصاص هذا إما أن يأتي معرب بأل نحن المعلمين المعلمين أو معرب بالاضافه نحن أبناء مصر زي ما انت شايف يعني لازم يكون معربة معرب بآل أو بالاضافه قد يكون الاختصاص بلفزة أيها أو أياتها مثلا بين ايها الجنود يصانوا الوطن بنا وبعدين رحت ايه عمل الاختصاص ايها الجنود يصانوا الوطن ويحدث اسلوب الاختصاص كل ما يحدث في الجمله الاسميه ازاي يعني افكرنا, افكرنا شويه اه يعني ممكن تقديم الخبر على المبتدا لنا الشباب مستقبل زاهي فهي لنا هنا او ده خبر مقدم ومستقبل مبتدا مؤخر ما يهمنيش انا يهمني ان الشباب اسم الاختصاص مفعول به لفعل محذوف تقديره اخطاه ويمكن دخول النوافخ عليها كنتم رجال الجيش ابطالا في المعركه أي كنتم دخلت رجال الجيش قبطالاً في المعركة أو إننا دخلت إن عليه يبقى تقديم الخبر استخدم كان دخول إن وهكذا ممكن في أسلوب الإختصاص المهم عندي إن اسم الإختصاص اللي بين شرطتين ده ده مفعول به لفعل محذوف زي ما احنا عندنا تماماً في التعجب المتعجب منه ما فأقول به لفعل ايه محذوف عندي أسلوب آخر اسمه أسلوب الاستغاثة وهو من أساليب النداء إلا أنه يقتص، بالك، بنداء من يعين على دفع شدة ما هو استغاثة عشان <تصفيق> بس تجيب بطل حد يشيل يبعد عني مصيبه حصلت يا رجال الاطفاء من الحريق يا رجال استغاثة رجال الاطفاء واسلوب الاستغاثه يتكون من اداه الاستغاثه اللي هي يا ولا استغاثة بغيرها من ادوات النداء هي الوحيده اللي ممكن نستغيث به طيب والمستغاث به يا رجال رجال الاطفاء وهو مجرور دائما باللام المفتوح ده والمستغاث ايه له او منه يعني يا رجال الاطفاء من ايه من الحريق ابنائي ابنائي العزاء حفيدات قد يسأل أحدكم هل هناك فرق بين كلمة نحو وكلمة صرف وحضرتك دايما تقول النحو والصرف أرد وأقول نعم هناك فرق فالنحو قواعد نعرف بها نظام تكوين الجملة في اللغة العربية اسمية ولا فعليه مبنية للمعلوم ولا مبنية للمجهول فيها نوافخ ولا دخلش فيها نوافخ فيها نصب ولا فيها رفع ولا فيها جزم، فيها افعال صحيحة ولا مرتأ يعني ووظيفة كل كلمة فيها وضبط أواخرها حسب الوظيفة اللي هي بتقوم بها كما سبق أن قلنا فيما مضى كله أما كلمة سر قواعد نعرف بها صيغ الكلمات وبنيتها وما قد يطرأ عليها من زيادة أو نقص أو تغيير. كما سوف نعلم ونرى إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة إذا انتهينا من قواعد النحو إن شاء الله وسوف نتأكد من ذلك عندما ندخل معا في التدريبات الشاملة قبل أن ندخل في الصرف أستودعكم الله وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة مع السلف جد معوض.